يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى النِّسَاءَ عسى إِنْ يكن عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بسلس مفسوق بعد الإيمان، وَمَن لَم يَتُوبُ فَأُولَئِكَ هم الظَّالِمُونَ